أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي ضحى حجينا على زلاته قلقا كئيرا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على سلاته خلقا كريما